بسم الله، اسم الثالث من الناوص، نعم، ظن وقاته، أحسن، فكم فعلا ذكر من هذا القسم؟ عشرة حسنة، هل هي محصرة في بقي أفعال لم يذكرها رحمه الله، وإنما قصر على هذه العشرة هنا ولم يستوفي فعل الباب. ماذا تعمل هذه الأفعال نعم تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها إلى كم أقسام تنقسم من حيث المعاني إلى أربع أقسام قسم يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني وهو أربعة قسم يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني وهو أربعة ظن وحسب وخال وزعم هذه أربع أفعال تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني ظننت زيدا مسافرا أي ترجح عندي هذا أن سفره واقع طيب الثاني عندما عند غيرك يفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني وهو كم هنا ثلاثة أفعال ذكر عالمة ورأى ووجده أحسنته علمت زيدا مسافرا أي على يقين من هذا أن زيدا مسافر والثالث نعم يفيد التصير والانتقال وهو اثنان على ما ذكر هنا قسم الثالث يفيد التصير والانتقال وهو اثنان على ما ذكره جعله واتخذ أحسنته والثالث والرابع ما يفيد النسبة في السمع أحسنته سمعت زيدا يقرأ فهذا يتفيد النسبة في السمع سمعت زيد زيدا يتكلم أي سمعت الكلام المنسوب لزيد وأما زيد لا يسمع زيد ذات لا تسمع ولكن سمعت الكلام المنسوب، فلذلك يقولون تفيد النسبة بالسمع. فإذا قلت سمعت زيدا يقرأ، أي سمعت القراءة التي نسبت له. سمعت زيد تكلم، سمعت الكلام المنسوب إلى زيد. وأما سمعت زيدا، هذا زيد ما يسمع. ومتى هل فيها اتفا هل عليها اتفاق في نصبها المفعول للمفعولين نعم فيها خلاف وإنما هذا مذهب جماعة من النحا يرون أنها تنصب مفعولين بشرط عندهم ما هو نعم أن يكون الأول الذي يقع بعدها مما لا يسمع حسنته أو شرط العمل في المفعولين إذا دخلت على ما لا يسمع بهذا القيد أن تدخل على ما لا يسمع سمعت زيدا وزيد هذا لا يسمع فهنا في هذه الحالة تنصم مفعولين عند القائل بذلك وأما إذا دخلت على ما يسمع سمعت الغرآن سمعت قصيدة سمعت كلاما هذه كلها تسمع فتنصم مفعولا واحدا باتفاق وليس تم خلاف عندهم إذا دخلت على شيء مما يسمع كالغرآن والكلام والحديث وغير ذلك هذه أشياء تسمع نأخذ درسا قال رحمه الله باب النعت والنعت والوصف مترادفان في اللغة يقال نعت ويقال وصف نعت بكذا ووصف بكذا كلاهما بمعنى واحد وكلاهما مترادف مع الآخر ولا فرق بين النعت وبين الوصف خلافا لمن يفرق بينهما والصحيح أنهم, أنهم مترادفان إن شئت قلت نعت وإن شئت قلت صفة ويستعمل ذلك في حق الله أيضا هذان اللفظان إن شئت قلت نعوت الله وإن شئت قلت صفات الله هذا وهذا عبر به الأنما رحمه الله تعالى نعوت الله وصفات الله ما فيه مانع قال هل الرؤية التي تنصب مفعولين خاصة برؤية القلبية أم هي عامة؟ المقصود براءة هنا الرأى التي بمعنى علمة هي التي تنصب مفعوليني وأما إذا كان بمعنى أبصرته ورأيت زيدا قائما رأيت زيدا قائما إذا رأيت بعينك هو بمعنى علمت زيدا قائما فهنا تنصب مفعولا واحدا وقائما حالا إذا كان رأيت بعينك الباصرة هذه وليس بمعنى علمته وإنما رأيته بعيني ببصري مسافرا فهنا تنص مفعولا واحدا لكن مقصود براءة هنا التي ترادف علمة بمعنى علمة علمت زيدا أو تقول رأيت زيدا مسافرا أي علمته بمعنى علمت زيدا مسافرا فإن كان بمعنى رأيته ببصري رأيت زيدا مسافرا هو في سفر رأيته ببصري فهنا في هذه الحالة تنصب مفعولا واحدا ومسافرا حال مسافرا حال وليس بمفعول ثاني لأن رأيته ببصر هذا لكن ذك من علماً صبت مفعولين رأيت الله أكبر كل شيء رأيت الله أكبر كل شيء فهذه تنصب مفعولين لأنها بمعنى علمت الله علمت الله أكبر كل شيء فهذاه سيأتي معكم إن شاء الله هذا الكلام سيأتي لكن قال باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المرفوعات التي تعرب على غير جهة التبعية فذكر الفاعل ونائب الفاعل والمبتدى والخبر واسم كان وخبر إنه فهذه مرفوعات تعرب على غير جهة التبعية لغيرها بل ترفع استقلالا ترفع استقلالا لا لأنها تابعة لشيء قبلها فرفعت لما فرغ من ذلك شرع في في بيان ما يرفع على سبيل التبعية يكون تابعا لما قبله لما رفع ما قبله رفع ولما نصب ما قبله نصب لكن نحن الكلام لا في المرفوعات الكلام في المرفوعات وأما المنصوبات تابع للمنصوب سيئت الكلام عليه فما تقدم من المرفوعات هي المرفوعات على غير جهة التبعية بدأ بها بدأ بالمرفوعات التي ما هي تابعة لما قبلها فرفعت لا وإنما لأن مرفوع استقلالاً ذكرها بدأ بها وهذا مرفوع على سبيل النعت على سبيل التبعي لأنه يقول النعت تابع للمنعود في رفعه ونصبه فهو تابع لما قبله في إعرابه فإن كان مرفوعا ما قبله رفع وإن كان منصوبا ما قبله نصب وإن كان مجرورا جرا جاء زيد الفاضل رأيت زيد الفاضل مررت بزيد الفاضل فإذا إعراب النعت وكذلك إعراب ما بقي من التوابع رفعه ونصبه وجره إنما هو على سبيل إيش التبعية لا على سبيل الاستقلال فالمصنف ذكر المرفوعات التي ترفع وليست تابعة لغيرها وإنما رفع على سبيل الاستقلال ثم بعد أن انتهى من تلك الستة التي رفعها على سبيل الاستقلال لا على جهة التبعية شرع في بيان ما يرفع على جهته إيش التبعية ما بقي من المرفوعات ولكنه يرفع على جهة التبعية وهو التابع المرفوع ويدخل تحته كم التابع المرفوع؟ يدخل تحته خمسة أشياء: النعت والتوكيد والبيان عطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق هذه خمسة أشياء كلها توابع لما قبلها على ما تقدم معكم في الإجمال في أول بداية الدرس أجمله فقال المرفوعات سبعة. إلى أن وصل إلى قال والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء وهي خمسة على سبيل التفصيل خمسة على, أربعة على سبيل الإجمال لأن العطف يدخل تحته البيان والنسق على ما سيأتي عطف بيان وعطف نسق لكن على سبيل التفصيل للبادئ يقال يدخل تحت التابع خمسة النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق هذه كلها تابعة لما قبلها في عرابها طيب فقال هنا رحمه الله باب النعت أن النعت تابعه والتابع هو المقصود به كما سمعت المشارك لما قبله في إعرابه هذا هو تعريف التابع المشارك لما قبله في إعرابه وإن شئت, قلت وإن شئت قلت هو الذي لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التابع لغيره وهذا أوضح وإن شئت قلت في تعريف التابع هو الذي لا يمسه الاعراب الا على سبيل التبع لغيره فهذه حقيقة التابع والنعت كذلك لا يمسه الاعراب الا على سبيل التبع لغيره جاء زيد الفاضل فمسه الرفع هنا لانه تابع لمرفوع تابع لمرفوع ورأيت زيد الفاضل كذلك مسه النصب لانه تابع لمنصوب فهذه حقيقة التابع في قوله النع التابع والتابع هو الذي لا يمسه الاعراب إلا على سبيل إيش؟ التبع لغيره لا على سبيل الاستقلال جاء زيد هذا على سبيل الاستقلال مسه الاعراب الرفع رأيت زيدا مررت بزيد أما التابع فلا إنما يمسه الاعراب على سبيل التبع لغيره وإن شئت قلت ما قد ما تقدم المشارك لما قبله في عرابه الحاصل في التركيب الموجود أو المتجدد جاء زيد الفاضل هذا الحاصل في التركيب الموجود المتجدد رأيت زيد الفاضلة مررت بزيد الفاضلة فهذا تابع يقالنا فاحفظوا هذا التعريف للتابع هو المشارك لما قبله في عرابه هو المشارك لما قبله في عرابه أو قلت هو الذي لا يمسه لعراب إleh إلا على سبيل التبعية لغيره ثم ذكر حكم النعت رحمه الله بعدما ذكر النعت تابع لمنعوته أو بعدما بواب النعت ذكر حكمه فقال النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وهذا حكم النعت هذا هو حكم النعت أنه تابع لمنعوته كغيره من التوابع فالنعت يتبع منعوته في الرفع جاء زيد الفاضل وفي النصب رأيت زيدا الفاضلة وفي الجر مرأت بزيد الفاضلي هذا هو حكم النعت والمصنف عرفه بحكمه لأجل التسهيل البادئ لأجل التسهيل ولا ولله تعريف هذا هذا التعريف بالحكم ذكر حكمه ما هو النعت هذا؟ هذا هو حكمه هذا يسمى تعريف بالرسم عنده يسمى بالحكم تعريف ببيان حكم النعت فهذا حكمه تعرف حكم من هذا المتن الجميل المختصر، فحكم النعت وحكم غيره من التوابع أنها تتبع ما قبلها، حيثما دار إعراب ما قبلها كانت مثله في الرفع وفي النصب وفي وفي الجر. ثم ذكر الأمثلة، فقال جاء زيد العاقل ومن يعرب هذا؟ نعم جاء في الماضي. مبنع الفتح لا محل لهم نعراب وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره والعاقل صفة أحسنت مرفوع مثل الموصوف وعلامة رفع الصفة الضمة لأن الموصوف مرفوع وتكون مثله في الرفع أحسنت فالتابع للمرفوع مرفوع ورأيت زيد العاقل هذا على أن الرؤية بصريّة، وإلا يكون مفعول ثاني العاقل، لكن هنا أراد بأن الرؤية بصريّة، رابعينة. نعم رافع الماض مبني على السكون صار له من رفع متحرك، والتأضم يرمق تصل على الضم في محل رفع فاعل زيدا مفعول به، مم. ما في مفعول بأول. هذه رؤية رابعينة. ما هو بمعنى علمت زيد العاقل رأيته بعيني نعم أفعل به والعاقل والعاقل صفة أحسنته وصفة المنصوب منصوب ومررت بزيد العاقل نعم مررت فعل وفاعل مرة فعل ماض ولكن عند اقتصال الضمير يفق الإضغام وإلا هو مرة إذا اقتصل الضمير فك هذا الإضغام فيقال مررته فتأتي بالراء التي كانت مضغمة في غيرها أو مضافية غيرها وبنزيد جار ومجرون الباحر زيد المجرور مجرون بالباحر ومجرين كسرة العاقني نعت أحسنت نعت ويقال صفة هذا وهذا طيب ها عند من عندك بسم الله الرحمن الرحيم، آه. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر نعم، ويسمى مجرور بالباء، أحسنته، الرحمن صفة ل لله، بسم الله الرحمن، نعم صفة المجرور مجرورة. والرحيم صفة ثانية أحسنت والرحيم صفة ثانية وأنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد مبتدا أحسنت مرفوع لم ترفعي الضم الظاهرة مرفوع لمبتدى أحسنت واللام حرف جر ولله نعم هو لفظ الجلالة مجرور باللام لفظ الجلالة والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر الحمد كائن لله مستقر لله حاصل لله كله سهل فيكون جار مجرور متعلق محذوب خبر على ما تقدم أو في محل رفع خبر هذا وهذا على الخلاف المشهور إذا وقع الجار مجرور خبرا إما أن تقول في محل رفع خبر على ما تقدم في تقسيم الخبر أنه مفرد وغير مفرد وغير المفرد يدخل تحت الجر والمجرور فعلى هذا يقال في محل رفع خبر وإن شئت قلته الصواب متعلق محدوف خبر جار مجروم متعلق محدوف خبر والخبر يقدر بكائن أو مستقر أو حاصل هذا وهذا نعم الحمد لله ربي رب العالمين حسنت ربي نعت بمعنى مالك يوم الدين طيب أحسنت نعت مجرور نعت المجرور مجرور مثله على مجري الكسر الظاهرة على آخرة الرحمن الرحيم نعم صفة أيضا ثانية وثالثة ورابعة مالك يوم الدين كلها صفات لموصوف واحد وهو الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها صفات لله سبحانه وتعالى عندك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا أنت نعم اهدنا في الأمر ما بنى على حذب حرف العلة وهو الياء والكسر الدليل عليه اهدنا ونام فعل به نعم فعل به أول لأنها هذا من الأفعال التي تنصم فعلين وهي كثير الأفعال التي تنصم فعلين ليست مقصورة على ظن أخواتها على ظن أخواتها بل هي كثيرة والفاعل ضمير مستداد اكبروا أنت اهدنا أنت والصراط مبعول به ثان اهدنا الصراط المستقيم او الشاهد المستقيم نعت احسنته ونعت المنصوب منصوب مثله احسنته وهذا صراط مستقيم اه نعم الهال التنبيه، وذا اسم شارة مبني في محل رفع مبتدا، هذا صراط أحسنها، أحسنها، خبر مبتدا مرفوع لم ترقي الضم الظاهر على آخره، نعم مستقيم صفة أحسنها، نعم صفة تابعة للموصوف. وأنت فيها كتب قيمة فيها جار مجرور خبر مقدم في حرب جر والهضمير متصل مبني في محل جر والجار مجرور متعلق محدود خبر مقدم أو خبر مقدم فيها كتب مبتدا مؤخر أحسنت نعم أحسن مرفوع ولم ترفعيه طيب وأنت هذا الولد تلك عشرة كاملة وما صاحبنا عندك أنت عندك عندك تلك عشرة كاملة مم. تلك اسم شارة مبني في محل رفع مبتدا والكاف حرف لا محل لهم لعرب مع اللام تلك اللام والكاف حرف للبعد عشرة خبر تلك عشرة خبر المبتل أحسنها مرفوع لمتربعي ضم الظاهر على آخره وكاملة صفة ها من أيضا فإذا نفخ بالصوري نفخة واحدة أن تتقدم معكم الدرس هذا فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة نفخة في المضارع مغير فعل ماض مغير الصيغة فعل ماض مغير الصيغة نعم نبني على الفتحنا محل له من منعراب الصوري جار ومجرور متعلق بالفعل نفقة فإذا نوفقه الصور نفقة ما يعرابه فع صوتك نايف فاعل أحسنت نفقة نايف فاعل فهي منفوخة وواحدة صفة هذا واضح نعم وواحدة صفة فالحاصل أخوان أن النعت تابع لمنعوته في رفعه كما سمعت تلك عشرة كاملة هذا صراط مستقيم وفي نصبه كذلك أيضا على ما ذكر رأيت زيدا العاقلة رأيت زيدا العاقلة وفي خفضه الحمد لله رب العالمين وتابع أيضا في التعريف والتنكير اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين هذا التعريف تابع لما قبله في تعريفه لا يتخلف مع ما قبله في تعريفه لا بد إن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة فلا تنعت نكر بمعرفة ولا العكس معرفة بيش بنكرا تقول جاء زيد فاضل جاء زيد فاضل هل يصلح هذا؟ ما يصلح لأنك تكون بهذا نعت معرفة بنكرة والمصنف يقول تابع لمن في تعريفه فتقول جاء زيد الفاضل جاء زيد الفاضل فما يصلح جاء زيد فاضل لأنك بهذا الصنيع نعت معرفة بنكرة ولم تبين التبعية أو لم تسلك مسلك النحا فيما قرروه من الأحكام أن النعت تابع لمن في التعريف فبصنيعك هذا لم تجعله تابعا لمنعوته في التعريف بل نكرت النعت وجعلت المنعوت معرفة أنه هذا لا يصلح وكذلك العكس أيضا تقول جاء رجل الفاضل جاء رجل الفاضل هل يصلح هذا يصلح ومن يصلح جاء رجل فاضل لماذا لأنه لم يتمع ما قبله في التنكير فما قبله نكره النعت معرفة وهذا لا يصلح فواجبا تقول جاء رجل فاضل بالتبعية في التنكير فهذه أحكام تحفظ للنعت وهم يقسمون النعت قسمين النحا نعت حقيقي ونعت سببي على ما يذكره النحا على ما يذكره النحا يقسمون إلى قسمين نعت حقيقي ونعت سببي فالنعت الحقيقي ما ذكره في الأمثلة هذه؟ جاء زيد العاقل رأيت زيد العاقل مررت بزيد العاقل واقتصر في التمثيل عليه فقط لأنه هو الأكثر هو الأكثر فاقتصر عليه وهناك نعت سببي فما هو ضابط النعت الحقيقي وما هو ضابط النعت السببي لأن هذا يذكر للمبتدئين سهل حتى يميز بين هذا وهذا فالنعت الحقيقي يرفع ضمير جاء زيد العاقل أي هو فالنعت الحقيقي يرفع ضميرا يكون فيه ضميرا مستترا يعود على المنعوت هذا ضابط النعت الحقيقي جاء زيد العاقل وتقف جاء زيد العاقل أي العاقل إيش هو جاء زيد العاقل فالعاقل هذا فيه ضمير تقديره هو يعود على من على المنعوت وهو المتقدم هذا زيد فهذا يقال له نعت إيش حقيقي النعت السببي يتميز به الحقيقي يرفع اسم ظاهر يرفع اسما ظاهرا جاء زيد العاقل أبوه جاء زيد العاقل أبوه هذا ايش يسمى هذا يسمى حقيقي نعت نعت سببي هذا يسمى نعتا سببيا ما هو ضابط حتى نميز عن الأول ضابط يرفع اسما ظاهرا مثل هذا جاء زيد الفاضل أبوه فرفع اسم ظاهرا، فتقول جافع الماض وزيد فاعل والفاضل نعت لزيد وأبوه فاعل للفاضل وأبوه فاعل للفاضل لأن الفاضل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول إن كان متعديا، فهناك أشياء ترفع وتنصب غير الفعل الأصل في الرفع والنصم هو الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول وهناك أشياء تعمل نفس العمل ترفع الفاعل وكذلك تشارك في نصب المفعول هذه إن شاء الله لها موضع في كتاب المتممة ما يعمل عمل الفعل من الرفع ومن النصب لكن هنا إلماحة لما ذكر أن النعت على قسمين نعت سببي نعت حقيقي وضابطه أنه يرفع ضميرا فيه ضمير مستتر يعود على من؟ على المتقدم المنعوت يعود على المنعوت جاء زيد الفاضل جاءت هند العاقلة فمن يعرف جاءت هند العاقلة فضل أنت جاء في علماض والتاء للتأنيل محسن ده. نعم والهند فاعل وعلم تربيقه الظاهر على آخره والعاقل فاعل أحسن أن لا هند طيب هند فاعل والعاقلة صفة, يا صفة لهند صفة المرفوع مرفوعة مثله أحسنته والعاقل فيه ضمير مستتر تقديره هو فاعل يعود على من على المنعود ما هذا يسمى هذا النوع من النعت ماذا يسمى نعت حقيقي كيف عرفت أنه نعت حقيقي لأنه رفع ضميرا مستترا يعود على المنعود هذا ضابطه طيب جاءت هند العاقلة أمها تفضل. جاءت هند العاقلة أمها نعم جاء فعل ماض لا محل له من عراب والتا حرف للتأنيث أيضا لا محل له من عراب هند فاعل مرفوع على مترفعه ضم الظاهرة على آخرين طيب. أحسنت العاقلة صفة لهند وأمها فاعل وهذا إيش يسمى هذا النعت النوع من النعت هذا ما الذي يسمى كيف عرفت أنه سببي لأنه رفع اسما ظاهرا ربنا أخرجنا من القرية الظالم أهلها من القرية الظالم أهلها هذا إيش نعت سمى نعت ايش هذا سببي كيف عرفتم انه سببي لانه رفع اسم ظاهر الظالمة اهلها فاذا رفع اسم ظاهر فهو سببي واذا رفع ضميرا مستتر تقديره هو يعود على ما تقدم يسمى ايش بحقيقي امها الاخي يقول كيف يكون صفة للأول صفة للأول في اللفظ النعت السببي النعت السببي صفة للأول في اللفظ وفي المعنى للثاني هو حقيقة للثاني للمرفوع به لكن لفظه يجرى على ما قبله لفظه يجرى على ما قبله وهذا من الفروق للحقيق السببي أن النعت الحقيقي لفظا ومعنا للمتقدم جاء زيد العاقل لفظه تابع لما تقدم كما ترى ومعناه من المتصب به زيد فهو له في اللفظ وفي أيضا وفي المعنى النعت السببي في اللفظ لما قبله وفي المعنى لما بعد المرفوع به جاء زيد الفاضل وأبوه من الفاضل أبوه لكن لما كان زيد يعني يرتبط بأبيه نعت بهذا النعت الذي هو لأبيه فهذا يسمى سببي لأنه بين الثاني بين المرفوع وبين المنعوت بالنعت ترابط بسببية مثل أبوه مثل بنوه إلى آخر ذلك الصداقة حول الأخير فهذا هو معنى السبب يكون بين المنعوت وبين المرفوع ترابط بين المنعوت وبين المرفوع ترابط بالنعت المرفوع بالنعت، ترابط بالأبوة بالبنوة تقول جاء زيد الفاضل أخوه بالأخوة أيضا جاء زيد الفاضل أخوه جاء زيد الفاضل وابنه جاء زيد الفاضل أبوه هذا بين زيد المنعوت بهذا النعت وبين المرفوع ترابط ام لست هناك ترابط لذلك يسمى سببيا يسمى سببيا والسبب هو ربط يعتبر من أنواع الروابط واضح فبعبارة أخصر النعت السببي يكون لمن قبله في اللفظ فقط يكون لمن قبله في اللفظ وأما في المعنى فهو لما بعده فهو نعت لما بعده من حيث المعنى وفي العراب تقول نعت للأول لا تقول نعت للثاني جاء زيد الفاضل وأبوه كيف تعرف هذا تقول زيد فاعل والفاضل نعت لمن لزيد وأبوه فاعل هذا الآن الفاضل نعت لزيد في أي شيء في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط في اللفظ فقط هو تابع لمن قبله أما في المعنى فهو لمن للأب هو الفاضل للأب هو الفاضل لكن هذا اللفظ تابع للأول فهذا هو الفرق بين السببي وبين الحقيقي الحقيقي يكون نعتا للأول لفظا ومعنا جاء زيد العاقل جاءت هند العاقلة هم العقلة هؤلاء موصفون بهذا الوصف فالوصف لهم لفظا أي من حيث العراب ومعنا أيضا وأما الحقيقي من حيث العراب تابع لما قبله ومن حيث المعنى هو ييش لما بعده للمرفوع الذي بعده جاءت هند الفاضلة أمها من الفاضل الآن؟ الأم أليس كذلك لكن في العراب يكون تابع لمن؟ للأول للأول فتقول رأيت هندا الفاضلة أمها رأيت هندا الفاضلة أمها مررت بهند الفاضلة أمها فأنت تلاحظ أنه تابع العراب ليش؟ للأول وأما هذاك مرفوع لمه عليه مرفوع لمه عليه جاءت هند الفاضلة أمها رأيت هند الفاضلة أمها مررت بهند الفاضلة أمها فهو لللفظ في اللفظ لما قبله وفي المعنى لما بعده. واضح تضح السببي والحقيقي أمن يأتي بهذا الذي ذكرنا الآن الفرق بين الحقيقي وبين السببي من المتأخرين بشق حتى نختم الدرس أعند من من المتأخرين أو الوسط الفرق بين الحقيقي وبين السببي فضل وصوتك النعت الحقيقي يكون تابعا لما قبله لفظا ومعنا وفيه ضمير يعود على ما على ما قبل يرفع ضميرا يعود على ما قبله تابع لما قبله في الاعراب وفي المعنى ايضا هو لما قبله احسنت والسبب يرفع اسما ظاهرا ويكون تابعا لما قبله في اللفظ فقط تابعا لما قبله في اللفظ فقط اما معناه فهو لما لما بعده هذا واضح هذا هو الفرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي فالخلاصة من درسنا اليوم حتى لا تشرد الأذهان أن حكم النعت وهو أول التوابع التي ذكرها رحمه الله يتبع مرفوعة أو يتبع المنعوت في في الرفع وفي النصب وفي الجر أي في واحد من أنواع العراب التي الرفع والنصب والجر ويتبع منعوتها أيضا في التعريف وفي, وفي التنكير لا يخالف متبوعة في شيء مما مما ذكر وهو قسمان النعت قسمان نعت حقيقي ونعت سببي هذا واضح هذا وسبحانه وهنا يقول لختم به طيب في محله يقال فيهدنا فعل أمر أو فعل طلب تأدب مع الله يقال فعل طلب أو فعل دعاء أحسن من أن يقال فعل أمر يقال فعل دعاء لأنه دع الله سبحانه وتعالى أو فعل طلب أحسن من قولك فعل أمر لأن الله لا يؤمر وإنما يؤمر هو الذي أمر عباده سبحانه وتعالى وهنا يقول ما أدريش الطعام تأخر عليهم أو شيء فضل قال يعني لو قال لا نقف ساعة الطعام ننتظرون الصبح وكيف ترى هل يوقف الدرس اليوم اليوم وقد انتهى الدرس وغدا إن شاء الله ما ندري كيف الطعام تأخر وإيش ليه اليوم رفضنا جل الضيوف انا انا تقدر سنه ما هو عليه الهنا سبحانك اللهم ربنا اننا الىنا نستغفرك